Aguozu billaah min al Bismillahi rahman Alif lam mim.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 قليلا ما تذكرون وكم من قريه اهلكناها فجاءها باسنا بياتنا وهم قائلون فما كان دعواهم اذ جاءهم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 قال أنا خير منه خلقتني من نير وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرجنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم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 لمن تبعك منهم لَأَمْلَأَنَّ جهنم منكم أَجْمَعِينَ ويا آدم اسكنات وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما ولي عنهما من سوءاتهما وقال ما نهيكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما لمنهكما عن تلكما الشجرة وأقلكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين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 قد انزلنا عليكم لباسا وريسا وانتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بنين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 للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها باءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يامر بالفحشان إن يتقولون على الله ما لا تعلمون قل امر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما تَعُودُونَ تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة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 انه لا يحب المسرفين قل من حرم مزينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه كذلك نفصل لا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 فإذا جاء آجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم آمين ايات فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون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 لا يضلون فاناتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وَنَزَعْنَا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الْأَنْهَارُ تَجْرِي من تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أَنْ هدانا الله لقد جاء رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادان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 ونادوا اصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت بصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين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 أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أنفيضوا علينا من الماء يوم رَزَقَكُمُ اللَّهُ قالوا إِنَّ الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الْحَيَاةُ الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء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 En ik wil u bedanken voor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 فذروها تاكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب نليم واذكروا إذ جعلكم خلفا بَعْدِ بعد عاد فِي في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الْأَرْضِ مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمنامن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا اما بالذي امنتم به كافرون فعقروا الناقه وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالحوتنا بما تعدنا كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديرهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد بلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من حد من العالمين إنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون waarvan de antwoord van de volk فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا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 ولا تقعدوا بكل صراط تعيدون وتصدون عن سبيل الله من من وتبغونها عوجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين waarom in degenen die je heeft gestuurd en een trouwe die niet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 قد افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا عدنا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نجينا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا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 فتولى عنهم وقال يا قوم لقد بلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف أنسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مسأ بابا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولون أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ القرى أن ياتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أومن أهل القرى أن ياهم بأسنا ضحون وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون أَوَلَمْ يَهْدِي لِلَّذِينَ يَرْثُونَ لَرُضَمٍ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَوْ نَشَآ وَصَبَنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ونطبع عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ من أَنْبَائِهَا ولقد جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قبل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 السحرة فجعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى وَاَمَّا اَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ قَالَ اَنْقُ فَلَمَّا الْقَوْسُ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءَ سحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن نلقي عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون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 لا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين قولوا ان إلى ربنا منقلبون we gaan ervan we niet أفرغ علينا صبروا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم في أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وألهتك. قال سنقتل أبناهم ونستحيين سان وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إِنَّ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده وَالْعَاقِبَةُ للمتقين قالوا قبل أن تاتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون ولقد خذنا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 فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقبنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآخر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 قَالُوا يَا موسى اجْعَلْ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ ۖ أَن نَّعْبُدَٰ إِلَٰهَهَا ۖ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تجهلون إِنَّهَا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 العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء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 فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما قَالَ قال سبحانك تبت إليك وَأَنَا أَوَّلُ أول المؤمنين قال يا موسى اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين وَكَتَبْنَا لَهُ فِي اللَّوْحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِمَاءً وَعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ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 وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقوا إلى آخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون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 وألقل الواح وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يجره إليه قال بن إِنَّ الْقَوْمَ القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي أَوَلَا ولا تجعلني مع القوم الظالمين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 إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء وانت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفلا انا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من شاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهيهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا سو <السواس> اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنو بالله ورسوله النبي وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباط نمما وأوحينا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 واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرع ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قال تمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السور وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِدَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبَعَثَنَّ عَلَيْهِمُونَ إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الارض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا لدنا ويقولون سيغفر لنا ويقولون سيوفر لنا وئياتهم عرض مثله يأخذون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 قالوا بل شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آبا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل لآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي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 Lehomkolubula jafkohuna biha walahumu. Ajonulla ja bossiruna biha walahumu. Danulla jasmeruna biha. Ola. Ikakalen na mi belhumu. هم الغافلون ولله لسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا الذين يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أو لم يتفكروا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 أثقل الدعوى الله ربهما لئن أنتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتيهما صالحا جعلا له شركا فيما آتيهما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 إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أمنتم صامتون إن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 ايد بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها قل ادعوا شركا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 وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إِنَّهُ سميع عليم إِنَّ الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تاتهم بآية قالوا لولا جت بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي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 <سؤال> إِنَّ الَّذِينَ عند رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ لَنْفَالِ قُلِ لَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله Kun u